قال الأبد النقري حدث روما من أجالس بالأسطيس أن أتاني شبان غريبان أحدهما المتتامل المحوح والآخر البدأ في الحيث فقال لي أين صلّيت الأبد النقري فقلت لهما ونعزى قريبان منه أجباني يريد مساهدته فقلت لهما أنا هو فسمع مكانه وقال يا معلم إنشاء أن نقينا فلما رددنا وما في حال الطرف وما أبناء نعم وزنا وجبتهما لكنكم لا تحتملان السفنه هنا فأعدادهم فأعداد من أكبر قائلا قلنا نحتمل السفنه هما فإننا إلى موضع آخر أقول في نفسي لماذا أنا أضربهما وسيطان الصَّامِدَ سَأَلَكُمَا أَيْنَ أَجْمَعُ عَلَيْكُمْ فَقُلْتُ لَهُمَا هَلْ مَا اسْمَا لَكُمَا قَمَاءُ الْقَدِيمَةِ فَقَالَا إِنَّمَا وَجْنَانِي يَسْقُى فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِمَا سَنَ وَقْتُكَ وَجَلَنَ قَلِيلًا مِنَ الْخُبْزِ وَالْمِلحِ وَأَرْسَلْتُهُمَا سَفَرَةً صَالِحَةً فَقُلْتُ لَهُمَا وأحذر لكما أخذتنا هنا مجادة وصففا وإذلك فتوهرت إنهما صوتاً صوتان من صدق التعب فقال لي ومرض تصمعونها هنا فقلت لهما إننا نسر ببشر الخوف وأخذت شعباً وأريتهما ضبء كثيرة وكيف تفرق وقلت لهما فاملئ جنودي وصاحها إلى الفقراء ليؤطوكوا ويدصد وعرفتهم ما, ما يحتجان من معرفه ثم انصرفت عنهم فما هما فاقام ثلاث سنوات ولم يأتوا فبسطت من فكر من اجلهم من ياتي اليي ولك الىني في شيء ولم السلام ولم يبارح مكانهما إلا كل يوم أحد فقط حيث كان ينبيان إلى التنيسة بصناول السربان وهما صامتان فصلت سائما أسبوعا تعملني إلي الله ملاعلني أمرهما وبعد الأسبوع نضيت إليهما لأستخدهما وأعرف كيف حالهما فلما قرأت الباب عرفاني وفتح لي وقد ضلنا صامتين فصليت وجلت وأيمأ الأكبر إلى الأصغر بأن يخرج أما الأكبر فجلس ينظر في البتيه ولم يتكلم قط فلما حانت الساعة الثانية أومأت الأشادب أتاه وأصلح ما أده وجعل عليها ثلاث خزاز بقمامات ودانا صاهتين فقلت لهنا هيا بنا نأكل فنهدنا وأكلنا وأحضرت جناء تسعيدنا ولم لحان المساء قال من أتنترك فقلت لهنا لم أنترك لكن سوف أذنتها هنا الليلة فبثت حسير فينا حيث وبثت لها ما كنا صوت أخرى وحل إسرى فيما هم ومن تفتقهما ورقدت الدنيا على الحصيلة فصليت إلى الله أميالاً لي لا يعملان وإستل راسدا زهر فجأة القلبي قل إنها قدامي وكان يشاهدانه فلما جمع كني نائماً نفسل أكبر الأجر وأقامه وتمنتقا وضفت أيديهم إلى الشمار فكنت أراهما وهما لو ترانا وأجدي أرى الشياطين المصدرين نحو الأزغر في الجباد. فمنهم من كان يريد الجلوس على خلق ومنهم من كان يريد أن نجلس على عموه فرأيت ملاسى رب حاملا سيطا واريا وهو يحيط بهما ويطرد الشياطين عنهما أن الأكبر فلن يكذروا على الأكثراب منه فما حال الصبر حتى وجدتهما وقد ترح نسيهما على الأرض وناما فتجاهرتوا كإني تسلطيتوا وهما تزايدوا أقال لي الأكبر هذه السنة مكتبت أكثر فلنقول الاسم عشر مظهورا وقلت معا فقرأ الثغيرة خمس نظاميه وفي نهاية كل ستة أشتشونات المنية واحدة ومع كل كل ما كان يقولها كان يبرج من ثم سهرب نار يقعب إلى السماء كجابتاً كبير الثان يفتح ويقرأ كان مثل غضب النار صارباً وصاعباً إلى السماء فلما انقضت الصلاة انصرت قائلا سلوها من أبيك فصنع لي مكانا وهما ثامتان وبعد أيام قولنا تميح الأكبر وفي ثالثه تميح الصغير كذلك ومن كان الأباء يجتمعون بالأب مقاري كان يأخذهم إلى صلاوتهم ويقول هل من هنا معاوم شهادة الغرباء الصغار كان الأبد مخريس يقول للإسوة إذا في فروحة التميثة فرّي يا إسوة فرّي فكان أحد الأباء أيها الأبد إلى أين نصر أفضل من هذه البرية فضرد دواجه على سنة وقام من هذا وكان إذا دخل للصلاوة أغلق البارد والفرّي ولع أتى إلى الخديث مقارث يوما أحب كهرة الأسلام شجبا له قائلا من أجل محبة المسيح عمبني ورهبني فتعجد الأبني جالس وقال له اخذرني كيف جئت إلى المسيح بدون وعد فقال له كان لنا عيد عظيم وقد كنا بكل ما يلزلنا فما جئنا نصلي إلى منتصف الليل نام الناس، وصدأ رأي داخل أحد هوات الأسماء ملكا عظيما جالسا وعلى رأسه فاد لليل، وحوله أعوانه الكثيرون، فأقبل إليه واحد من الغنام فقال له الملك من أين جئت؟ فأجابه من مدينة الشلوهية. قال له أي شيء أعملك؟ قال: ألقيك في قلب امرأة بمصابيره فتلمت بها الى امرأة اخرى لم تستطى احتمالها فأدى ذلك الى خيام مصادرة صغيرة بين بجال فقدد عنها قتل شسرين في يوم واحد فقال الملك باروس عني لانه لن يعمل شيئا فقدموا له واحدا اخر وقال له من اين اصبت قال من براج الهو قال وما جعل نوت أجاد وقال وقالت دارا فوجدت نارا قد وفعت من وجه سبيه فأحرقت النار قد دار فوضعت في قلب تخص أن يهتهم شخص آخر وشهد عليك كثيرين جورا بإما هو الذي أحرق عنه قال في أي وقت فعلت ذلك في نصف الليل فقال الملك ادعوذوه عنه خارجا ثم قدموا إليه ثالثا فقال له من أين جئت أجاب وقال كنت في البحر أقلت حربا بين بعض الناس فغرفت السفل وتطورت إلى حرب عظيمة ثم جئت لأخضرت فقال الملك ادعوذوه عني وقدموا له رابعا وثالثا وهكذا أمره إبعادهم جميعا بعد أن وقف كل منهم أنواع الشرور خلت قام جهة حتى آسر اللحظة، إلا أن أقبل إليه أخيرا واحدا منهم فقام له من أين ذي؟ قال من الاستود. قال له: ماذا كنت فاهما هناك؟ قال: لقد كنت أقاس الراهب واحدا، ولي اليوم أربع مسمى، وقد كرعته في هذه اللحظة وأسقطته في جنة وجبت الأفضل. فلما سمع الملس والاكاما امتصبا وقبله ونزع الزادا على رأسه وألبسه إياه وأدلته مسانه ووقف ضيما دل ضيه وقال حقا لقد كنت دعم العظيم فلما رأيت أنا زالك وقد كنت مختبئا في الهيطان كنت في مستنادا من أمرك زالك فلا ويوجد شيء من الرحمة الرهضة خربت و جئت بينا و جئت فلن سمع الأد منه هذا السلام عمده و رهبنه كل حين و على الزخوة قمر هذا الرجل الذي أصبح بعد ذلك راهدا جليلا جاء عن الخديث نفريس إنه كان في وقت ما شائرا في أبخى البرية فأثر صحا هرما حاملا حملا فقيلا في حيط بالطائر جسنه، وكان ذلك الحمل عبارة عن أوعية كثيرة في كل منها ريشة، وكان لابس إياه بدلاً من الثياب. فوقف مقاربه وجهه لوجه، وكأنه، وكان تجاهر بالحجل تجاهراً لصوت المحتالين. فقال للدار ماذا تعمل في هذه البرية سائحاً وهائماً على وجهك؟ فأجابه الأرض إلى أن أنا تائه رحمة الصليب المسيح، ولم تني أسألت أي وشيش بإثن الرد أن تعرضني من أنت؟ لأني أرى من ذات غريبا عن أهل العالم، فما تعرضني أيضا ما هي هذه الأوعية المفيدة لي؟ وما هو هذا زيش أيضا؟ وقد كان الصليب الذي عليه متقبلا كله. وفي كل شخص بطارورة العدو بغير اختياره وقال يا نطري أنا هو الذي يقولون عنه سيطان محتاج أما هذه الأذعية فبوافتتها أجل الناس إلى الخطيئة وأقدم لكل عدو من أعدائهم ما يوافق من أمواع الصبيعة فبريش الشهوات أفحل من يطيعني ويقبعني وأصر سقوط الذين أغربهم فإذا أردت أن أذل من يقرأ نواني الله وسرائعك فما علي إلا أن أبهنه من الوعاء الذي على رأسي ومن أراد أن يظهر في السروات والتصديح فإني أأخذ من الوعاء الذي على حاجبي وألطف عليه بالريسة وأجلب عليه معاكا كثيرا وأجلبه إلى الن والأوعية الموجودة على نسانعي فهي معدل عصيان الأوامر وبها أجعل من يسمع إلي لا يزعم لمن يشير عليه والتي عند أنشي بها أكتزل الشاد إلى اللذة أن الأوعية الموضوع عند سمي فبواسطتها أجب النساج إلى الأطعمة وبها أجزب الرهدان إلى الوقيعة والسلام القبيح فبذور أعمال كلها توزعها على من كان عاصقا ليعطي أصنار لائقة جيد فأجذر بذور الكبرية وأما من كان على ذات مستثلا فإني أجعله أسيا تعالى بالأسلحة التي في عينك والتي عند فدري فهي مخاجم أفتاري ومنها أفتر كلوب مما يؤدي إلى فتر الفتر أشكت وأبعد الأفكار الثالحة من أذهاب أولئك الذين يريدون أن يذكروا مستقبل حياتهم الأبدي أما الأوعية الموجودة عند جوش فهي منلوئة من عدم الحصر وبها أجعل الجهال لا يحسون وأحسن لهم من المعيشة على نسبح نفوت والدهاء أنّا التي تحت من شأنها أن تبطوك إلى ساعل السائر أنواع ودروب الجنة والعسق والنجاة القبيحة والتي على يديها فهي معدّى لدرب الجسد والقص وراء زهرية من كبيّة فهي من من أنواع النحن المختصة بها وبها أقارع الذين يرمون محاربتي أنصر خلفهم سفافا وأذن من كان على قوتهم سكلا والتي على سدمي فهي من لؤ عثرات بها طرق المستقيم ومن شأن أن أخلص في صلاح سلاحكي سموطا من الحسد والشوق، والذين يحصلون منها يفاقون إلى أن ينكر طريق الحق وبعد أن قال هذا يارد الثامن وإستفع وإن القبيس ألقى جنسه على الأرض فاتهر إلى الله بنها لكي يحارب بحوته عن الضعطاء الثاني البريد ويحفظه قل عن القبيس مقري إنه كان يرسي كلميزه قائلا اهربوا من كلام المساء المعجل إلى الهلاك وكان احذروا اما تكون بينكم و بين صديقكم ما ان السدي اذا رايته ساعد الى السماء فهو علو سقوط كما عليم فلن تثني من المسيح الهنا امينه لماذا قد مقري اسمه راهب متوحد داخل البريه منذ خمسين عاما لا ياكل خبزا تك وكان يكون قتل الزنة وحب المان والسلح الباطن فماذا الأب مقريف إليه فلما رآه المتوحد صرح كثيراً وسمى رجلاً ساجداً فسأله الشيط عن عزائه وعن أحواله وعن جهاده فقال له إنه التراح من اتتالي وحب المان والسلح الباطن قال له الأب مقريف لا بعد أسئلة أريد أن أولهها إليك فأجدني عنها وهي فإذا اتفق لك ثم على ذهب منطق وسط حجار فهل يمكنك أن تميد ذهب من الحجارة؟ قال نعم ومكني أتغلد على فلا يميل إلى أخذ شيء منه قال حسن. واذا رأيت امرأة جليلة او انكبت ان لا تفكر فيها انها امرأة قال لا لكني انفق شكري ان لا يشتهيها قال مبارك وان سنعت ان افهم يحبك ويمنذبك وعن اخر يضعبك ويشتمل واتفق الحضر اليكم اثناء هيكون امامك في منذبة واحدة قال لا لكني أمسك أفكاري فنأكاسئه حسب أعماله وأقواله وشكمته بل أظهر له محبة أخيرا قال له الأرض مقرير هنسل لي يا أبي فإنك حسن جاهدت وقاتلت وصبرت من أجل المسيح لكن أوجاعت ما ماتت بل بعد ما زالت حية لكنها مربوطة فتب والتغسر الله ولا تعود إلى ما كنت تسف به نفسك لأن تسير عليك الأوباع الأكثر فلما سمع المتوحد ذلك الكلام انتبه من غفلته وشجد دون يدي الشيخة إلى الإنفر لي وأبي فلقد ويت براح جهلي بمراهم وعزفة الصالح طول عن الأب مطلس مرة إنه مضى إلى البهلس الوقت عطوصا فأتاه الشيطان وأخذ منه المنجل وهنى ليجرب البهل هنى هو فلم يجزع بل قال له إن كان السيد المسيح قد أعطاك فلسانا علي فها أنا مستعد بأن تقتلني فإن هدم الشيطان وانصرف عنه هائلا طرعا عن الأب المقالي إنه كان يوفي سلاميذه بأن لا يخسن مقتميات البسط، فقد كان يفاقدهم بقوله إن الراهد له جبة مع إنه لا يتاوي عند المشيح جبة وكان يقول أيضا إن نحب المشيح الذين أرادوه قد تتركوا نعيم الدنيا ونزواتها وصارت منزلة العالم عندهم كمنزلة العود الصغير فلم يتألموا على فقد شيء منه إن الإنسان الذي يأشف على فقدان شيء منه فليس بك من بعض فإن كنا قد أمرنا أن نرصد أنفسنا وأجفادنا فكان بالحري المقتنيات إن الشياطين تحترف بهذه الفضيلة وأنسالها عندما يرون إنسانا غير منسفت كل الأشياء وليس بمتأثف عليها إذا فقدها ناسي ما إذا علنوا إنه ينشي على الأرض بغير هوا أرضي إن مواة الناس مختلفة حتى إنه يمكن لإنسان جلية نشيطة وحارة أن يتقدم في ساعة واحدة ما لا يمكن لغيره أن يتقدمها في خمسين سنة، إذ كانت نيته متوانية. والشياطين إذا رأوا إنسانا قد شت أو أهين أو خسر شيئا ولم يحسن، بل احتمل بكبر وجلد، فإنها ترجع منه لأنها تعتقد وتعلم بأنه قد سلّى في الله. وحبث مرة ان ارسل شيوط الجبل الى اندم القوى يقولون له صر الينا قبل ان تمترس الى الرب ولا تضطر الشعب كله الى المجيء اليك فلما صار الي الجبل اجتمع اليه الشعب كله وطلب اليه الشيوخ قائلين كل الشعب كله ايها الارض فقال يا أولاد الأحباء عظيم هو مجد الخديثين فينبغي أن نبحث عن تجبيرهم الذي مالوا بواسطته هذا المجد وبأي عمل وفي أي طريق وصلوا إليه وقد علمنا إنهم لم يشتروا بذنى هذا العمل ولا حصلوه بصماعة ما أو بتجارة ما ولا اقتنوه بشيء مما يملكون فذ أنهم تمثنوا عن هذا العالم وجالوا زواعا فقرا فعلى ما أراه أجد إنهم مال ذلك المجد العزيم بتسليلهم زواتهم وتجبير أمورهم ولياتهم لله فأخذوا إكليل المجد السمائي فما الذي كان لهم وليس هو لنا سوى انهم تركوا اهولتهم كلها من قبل الرب وتبعوه حاملين الصليب ولم يستلهم حب شيء اخر عن محبته تعالى وانهم لم يحبوه اكثر من الاولاد فقط مثل ابراهيم بل وأكثر من زياتها أيضا كما يقول بولك الرسول لا شيء يستطيع أن يصله أعنف الله فالآن يا دعين الأحباء جاهدوا واسدوا إلى الموتك الفجيسين لتسير نسكن لله إن أحدثتم بعدكم بعدا فإن الله يسكن فيكم وإن كان في قليبكم شر فلن يسكن الله فيكم احذروا الوقيع لألا تسيرك الحية أوامل للشيطان احذروا أسماعكم من سلام مريمة لتكون قلوبكم نقية وهربوا من كل ما يمجف القلب اكرموا بعدكم بعضا لتكون السلامة والمحبة بينكم هم غضب أحد على أخيه أحلموا فلا تريح له بال قبل نأنس له بحلاوة النحل فقد كتب لا تغيب الشمس على غيظكم تقبل بعضكم بعضا بقبلة السلامة وذلك ليخذ عري السلام ويشرح إله السلام وتكون له زميل لأنه قال ثم شاعلوا السلام يدعون أبناء الله سلوا بالروح جائما كما أمر الرسول اتجعوا لأخوتكم واخدموهم حسب قوتكم لأجل المسيح لكمال منه الجزاء فقد قال له المجد ما تسمعونه به سبي إن كل أعمال من يجاهدها ساعة مفارقة أنفسم الأفساد. فقد كتب إن الله ليس بжал حتى ينسى عملكم وودكم الذي أظهرتموه بإسمه. إذ خدمتم الأثوار وتخدمونهم أيضا ليكن قعد أفسادكم هواكم ومشتهاكم ومحبوباً لديكم. ولا تستكينوا للإنحلال والكسل ستندموا يوم القيامة بينما يلبط أسلور المجد أولئك الذين قد أتعبوا أكثالهم وتوجدون أنتم أراه بشجأ أمام لندر المسيح لنحضر الملائكة والناس جميعا لا تنعم أكثابكم في هذا الزمان اليسير بالتعام والشراب والناس لأن تعدمون الخيرات الدائمة التي لا توقف فميزا الذي تتلل قد بدون جهاد ومن اشترنا بدون عمل ومن رجح ولم يتعب أولا أي بطال جمع أو أي عاطل لا تنفل سوته إنه بأحيان كثيرة في الملكات السماء. سلوحرص كل منكم عَلَى قبول الأفعاد بسرح عالما إن من ورائها كل هنة وكل راح أما الذي لا يستفيع أن يحتمل الأفعاد لضعف أو أمرات سلينجد إلائك الذين يتعبون ويوجدهم كما يفرح معهم في خيراتهم لا تقبلوا في فكركم ولا تصفوا في كلامكم أي إنسان بإنه شديد وإن بسرس رسول يقول إن الله حرامي وأوصاني وإن لا أقول عن إنسان إنه نبيس أو ربيس فالقلب النسوى زل كل الناس أنقيا فقد تكب كل شيء طاهر للأكهار والقلب العديد يهدي كل أحد لأن كل شيء المقامى ظلام هو جرب قد حلنا من عبودية الشيطان فلنعود نربط أنفسنا أو نستعبد هذه الرأينا